112. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 113. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 114. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن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 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم فِي في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا تُتَّلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَبِّقُرْآنِ الْعِيرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ الْقَائِنَبْسِ إِنَّ أَتَّبِعُ إلَّا مَا يُحَاءَ إلَيْهِ اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما كانت عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب باياته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 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّمَا يُؤَخِّرُونَ مَا يَشَاءُ لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ فِي الْأَرْضِ وَيَبْتَغُونَ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بِهِمْ بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحيِطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَدْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ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 114. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 115. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وَيَوْمَ نَحْشُوْهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَ تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ نا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون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 أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استقعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ما يأتهم تأويله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 فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسق وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ولم ذوقوا عذاب الخلد 124. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 125. ويستنبئونك قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين 126. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لم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 هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعرة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير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 الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله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 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُم مِن سُلْقَانِ بِهَا ذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَوُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ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 فَأَنْذُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ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 لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترئين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون